الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على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 على الفلا الله اكبر الله La ilaha illallah